اليم ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعد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 ولو ترائذ المجرمون ناقسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن لو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة لأملا أن جهنم من الجنة وأناس أجمعين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 قرت أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستو.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 يخرج منها أعيدها كلما أرادوا أي يخرج منها أعيدها وقيل ذوق وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم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 أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفّون إيمانهم لا ينفع الذين كفّون إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرِق عنهم وانتظر إنهم منتظرون